صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْطُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمين وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا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 سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظنتم أن الله ظنتم أن الله لا يعلم كافرا مما تعملون وذلك ظنكم الذي ظنتم بربكم أرداكم. أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مفواً لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين الله الحمد لله رب العالمين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 أو لم نكن نطعم المسكين وكننا نخوض مع الخائضين وكننا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما فما تفعهم شفاعة الشافعين الله